بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم <الله يبقى بحيانا. تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله يرحمنا الله تعالى باء الفاءات من بيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربنا اذا سننه صلى الله عليه وسلم اذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا اليه لا تكون ابدا الا موافقه لكتاب الله حاشا لله ان يكون شيء منها ابدا مخالفا لكتاب الله او لشيء منه فمن ادعى من الجهلة فيه أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبث من جهة النقر مخالف مخالف لشيء من كتاب الله فأنا الضامن بتحديد صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من أربعين سنة وبه قال حجتنا أحمد بن عبد الرحمن بن واحد قال حجثنا عنه قال حجثني يونس بن يزيد عن ابن شان عن, عن ابن شهاب قال. حدثني عروه بن الجبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد فقال لقد لقيت من قومي وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه اذ عرضت نفسي على على ابن عبد ياليل ابن عبد بلال فلم يجبني إلى ما اردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعابة فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد اضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قولا قوليك لك وما رد عليك وقد بعث الله ملك, ملك الجبال لترسل ملك الجبال لتأمره بما لقد بعث الله ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ان الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فعلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج, أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن ابن حبيب بن الشهيد قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي يقول قال حدثنا ابو عثمان عن ابي موسى وبه قال حدثنا محمد بشار والحسن ابن الحسن وغيرهما قالا قال ابن زار وحدثنا محمد بشار والحسين بن الحسن وغيرهما قالا كلاهما قالا وغيرهما كلاهما قالا قال بندار حدثنا وقال الحسين أخبرنا مرحوم العطار وقال حدثنا ابو نعامه السعدي عن أبي عثمان المهدي عن أبي موسى الأشعري وهذا حديث مرحوم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فلما أقبلنا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيره رفعوا بها أسواكهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأكم ولا غائب وقال المعتمر في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصنى ولا غائباً وبه قال حدثنا سلم بن جنى ابن ابن قال حدثنا ابي معاويه فقال حدثنا عاصم عن ابي عثمان انا ابي عثمان عن أبي موسى فذكر الحديث وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس انكم لا تدعون اقمنا ولا غائبا تدعون سميعا قريبا انما تدعون سميعا قريبا قال خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الذكر والتسبيح قال أبو بكر فاسمعوا يا ذوي الحجاء ما نقول في هذا الباب ونذكر بهت الجهمية ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار ورميهم فيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وذرأه منهم بتجذير الجهنمية على علمائنا انهم مسبه فسمعوا ما اقول وابينوا من مذاهب علمائنا تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا ان هؤلاء المعطلة يدهدون العلماء ويرمونهم بما الله نزههم عنه نحن نقول لربنا لربنا الخالق عيناني يبصر بهما ما تحت ترى وتحت الارض البالعه الثغلا وما في, في السماوات العلا وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأرض السبع على خالقنا خافية في السماوات السبع والأرضين السبع ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهم ولا يغيب ولا أسفل منهن, منهن لا يغيب على بطره من ذلك لا يغيب عن بطره من ذلك شيء يرى ما في جوت البحار ولججها كما يرى عرشب الذي هو مستوين عليه وَبَنُو آدَمَ وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ عُيُونٌ يُبْصِرُونَ بِهَا فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا أَيَرَوْنَ مَا قَرُبَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ مِمَّا لَا, لا هُمْ وَلَا فِتْرَةَ بَيْنَ الْمَرْئِيِّ وَبَيْنَ أَصْفَارِهِمْ وَمَا يَبْعُدُ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ يَقَعُ اسْمُ الْقُرْبِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لِأَنَّ الْعَرَبَ التي قرية كذا منا قريبة وبلدة كذا قريبة منا ومن بلدنا ومنزل فلان قريب منا وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين ثلاثة والبصير من بني آدم لا يدرك ببخره شخص آخر من بني آدم وبينهما فكثر قانف وكذلك لا يرى أحد من الآدم ما تحت الأرض إذا كان فوق المائي من ما تحت الارض ما تحت الارض ان اذا كان فوق ما من الارض والتراب قد ادرى املث من ملث او اقل منها بقدر ما يغطى ويوارى الشيء وكت يغطي ويغطي, ويغطى, ويغطى ما يغطي ويوالي, ويوالي الشيء وكذلك لا يدرك, لا يدرك, لا يدرك بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب صفيق أو غيرهما مما يسر الشيء من عين الناظر فكيف يكون يا ذوي الحجاء مشبها من يسر عين الله بما ذكرنا وأعين بني آدم بما وصفنا ونزيد شرحا وبيانا نقول عين الله عز وجل قديمة لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء منفي عنها الهلاك والفناء وعيون بن آدم محدثة محدثة مخلوقة كانت عدما غير مكونه فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفه من صفات ذاته وقد قضى الله وقدر ان عيون بني ادم تصير الى بلاء على ان قليل والله نسال خير ذلك المصير وقد يعني, وقد يعني وقد الله عيون كثير من الآدميين فيذهب بابصارها قبل نزول المنايا بهم ولعل كثيرا من ابصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتثنيها بعد نزول المنية بهم ثم ينشيها الله بعد فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه فما الذي يشبه يا ذوي الحي عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم التي وصفناها بعده ولست استحبو لو قيل البصير لا آفته ببصره ولا عله بعينه ولا نقص بل هو اعي بل هو اعين بل هو أعين أسحل اسود الحدق شديد بياض العينين اهذب الاكفار عينك كعين فلان الذي هو صغير العين صغير العين أزرق أحمر بياض, بياض العين العين قد, قد تناثرت أشفاره وسقطت, وسقطت أو, كانت أو كان أقفش العين أزرق أحمر بياض شحمها يرى الموصوف الأول الشخص من بعيد ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من, من قدر عشر ما يرى الأول لعله في بصره أو نقص في عينه إلا غضب من هذا وأنف منه، فلعله يخرج إلى القائل, يخرج إلى القائل له ذلك إلى المفروه من الشتم والأذى، ولست أحب عاقلا يسمع هذا المشبه عيني أحدهما بعيني الآخر، بعين ال... الآخر. ولا أحدهم؟ أحدهم. عين أحدهما. أحدهم. أحدهم. يسمع هذا المشبه عين أحدهما بعين الآخر إلا وهو يك... وإلا وهو يكذب هذا المشبه عين أحدهما, عين أحدهما بعين الآخر ويرميه بالع... بالعلة والقبل والجنون ويقول له لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لم تشبه عين أحدهما بعين الآخر وإذن يقول <تصفيق> الخبر والجنون أولا ويرميه بالعته ويرميه بالعته بالعته والخبل والجنون بالعلة ويرميه بالعته بالعته العته والجنون نعم ويرميه بالعته والخبل والجنون ويقول له لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لم تشبه عين عيني احديما بعين الآخر وان كان جميعا يسمعان يسمعان ضفيرين يسمياني يسمياني يسمياني وإن يسمياني كان جميعا يسميان بطيرين إذ ليس بأعميين ويقال لكل واحد منهما عينان يبثر بهما فكيف لو قيل له عينك كعين التنزير والقرب والدب والكلب أو غيرها من السباع أو هوام الأرض والبهائم تتدبروا يا ذوي الحجا ابين مبين عنك الحجا حديثها فتدبروا يا ذوي الالباب ابين عيني خالقنا الازلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال أبين عيني خالق الحمد فبينك نعم ما سؤال الاستفهام ولا السؤال ولا هذا المعنى يعني ما الوجه السبح بين عين الخير وعين المخلوق عين تألمه فإذا انت بينك وبين الدواب يعني مفارقة فيه يكون من باب من باب الطضي ليس من باب أحرى بينك وبين الخير مطلق من الفضل يعني يعني مستحيل يعني ليقوم بين الله وبين خلقه يعني او أو مطار بين عيني خالقنا الأزل والدائم الباقي الذي لم يزل ولا, ولا يزال وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا تعلمون وتستيقنون أن من تعلمون ولا تعلموا تعلموا تعلمون وتستيقنون أن من سمى أن من سمى علماءنا مشب أنا مشبع علماء غير عالم بلغة العربية ولا يفهم العلم إذ لم إذ لم يجز تشديد في احتراق تشديد لا تعلم أن المخلوقين من السواح والبهايم هذه أوليوه. جاية، فيه. هذه هي عندنا في نبسة قانا. في نبسة؟ أي نعم. نبسة. ولا يا خم الأيام إذا يوجد تشبيه أيام مني آدم عيون هذه عندنا بين معقوبتين. هي. نعم. والمخلوقين أيوه. من من التبع والبهائم والهوامي. أيوة. تبع ذلك. أيوة. كلها ذا عيون يفسرون بها. أيوه. وعيون جميلة جمعت هذا ذلك أن. اسمعتني الاولا تعلموا بعدين ايه هو التصيغين وتصيغين وتسكيتين ما انسمى اي ان نعم عالم عالمين بلغه العرب غير عالمين ولكن يقولون ان هذا المكان يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لا يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لا يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لا يجب ان نعم هناك اشياء لا يجوز لا لا لا لم يجد تشبي نعم لم تشبيع عيون بني آدم بعيون المخلوقين من الثباخ والبهائم والهوان وكلها لها عيون يبصرون بها وعيون وعيون وعيون جميعهم محدثه مخلوقه خلقها الله بعد أن كانت عدما وكلها تصير إلى فناء وبلاء وبلاء وغيلد فناء وغيلد يعني هي وغيلد كنت أخطوه فقطوه وقلع لكنها نعم في الأول اللام قلع نعم مردلة مردلة نعم في الحديث الذي الذي يشتغل أن تذكر الموت والجلة نعم وغير جائز إسقاط نعم وغير وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها فكيف يحل للمسلم لو كانت الجهمية لو كانت الجهمية من المسلمين أن يرمى من من يثبت لله علم مسلم يرمى عليه مسلم يرمى عليهم عليه, عليه؟, عليه؟ يرمى عليه ذلك هذا لا لا دي جاية بعدين نعم ولا هذا الكلام الكتاب ماك نعم <تصفيق> أن يرمو من يثبت لله عينا بالتشبيه فلو كان كل ما وقع عليه <تصفيق> بالتشبيه, بالتشبيه, بالتشبيه بالتشبيه نعم <تصفيق> <تصفيق> ايوه عينا بالتشبيه تشبيه ذلك ب مثل عينا بالتشبيه فلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لك نقص طويل يا ابويا نقص شديد طيب يجتذ بالله عينا في التشبيه بعدين بعدها فلو كان فلو كان كل ما وقع عليه شو قال مشابه اسمه عالي إيش آليسنو. ذلك الاسم؟ لا الاسم كان مشابه هل كلهم عنده؟ لم عليه ذلك الاسم لم يجد قراءة الكتاب العايني بعدين هذا يعني آه. بعد ما سكت بهذا بعدين لم يجد قراءة هذا الكتاب ذلك الاسم؟ ذلك الاسم هل عاد؟ لم يجد قراءة الاسم كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجد قراءة كتاب الله ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده ولو ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق الا ان القوم جهله لا يفهمون العلم ولا يتقنون لغه العرب فيضلون ويضلون والله نسال العفنه والتوفيق والهداه في كل ما نقول وندعي ما شاء الله يوفق سبحانه الله سبحانه الله اللهم صل والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه والشيخ رحمه الله اطمع في ذكر هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ومر علينا يعني هو يطوي كثيرا باحسن مسائل حط فيها هذا النفس عند أهل الإسلام كتاب على الفلاح وعلما يعني قينيا أن النصوص يعني موجودة بكثرة بالكتاب وفي السنة وتقرأ من جماعات أهل العلم في الأمر يعني حتى يعني علماء وقعوا في هذا التلبس فلنزل الجهل والعواصف هو يعني يكون بالجهل وكل من لا يعني يفهم العلم ولو حمل العلم هو جاهل وكل من لا يعتقد العلم ولو كان يحفظه فهو جاهل يعني مصطلح هذا الإسلام مصطلح هذا العلم يعني الجاهل ليس هو الذي يعني وقع يعني نفسه بالعلم دون ان يعتقد هذا كما أن الأهل الكبري كان يعرفون كانوا يعرفون هذا القرآن كانوا يعرفون هذا القرآن ربما اعتقدوا في كثير من آيات القرآن وربما اعتقدوا في سحة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة عندما يقع عليهم الكفر. لما يصيبه الله سبحانه وتعالى بالعضل الدواهي يلدئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى كل رسول في كل زمان ومكان ليرفع الله ليرطع الله سبحانه وتعالى عنهم هذا البلاء هذا معروف سواء كان موسى ولا محمد عليه الصلاة والسلام أو أي نبي من الانبياء ومن المعروف والمعلوم يعني اهل بكة استفقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح لم يعتقدوا ذلك وإن كان يعني هذا سهيل بن حامد قال لو قال أنك رسول الله يعني لو يعني اعتقدنا يعني وصدقنا يعني ما قتنا في كتابه العهد والميثاق والصلاح الفيدية لكنهم يعلمون أنه رسول الله يعني كما قال القرآن وكما قال الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك هم لا يكذبونهم وبدليل انهم كانوا يعتمنونه على كل يعني اموالهم واعراضهم وعلى كل يعني شيء وربما يعني يستشيرونه كما جاء في سوره والتاريخ في امورهم الخاصه في أمورهم الخاصة هذا لم يرفعهم الى الى الايمان ولم يرفعهم للعلم بل ظنوا الله سبحانه وتعالى بانهم يعني اهل قبله واهل جهه وكلنا يعلم بان الجاهدية الأولى تسمى الجاهدية لا يسمون يعني متمثلين إنما هم أهل الجاهد فلذلك يعني, يعني من العلماء من العلماء من يحفظ القرآن ويفسر القرآن وما شبه ذلك وهم مع ذلك يعني أنا لا أريد أن أسمي عن المفسرين حتى يعني ما يقع حرج يعني في أذهان الناس لكن منهم من هو يعني معلوم العلم والرواية وله تفسير يعني جامع كبير فيذكر يعني الآيات الوالدة في صفات الله سبحانه وتعالى ويقول لا يجوز جمع هذه الآيات كل آية توقض على, على حدثها على مفردها ما تجمع كيف لا تجمع إذا قال الله سبحانه انه أنه سجمع او أو له لذال أو تجري لعلمنا أو أنه استوى على العرض أو أنه, أو أنه ينزل إلى سماء الدنيا أو أنه يفرح لتوضع عبده أو أنه يغضب على الكفر والغانمين والفاسقين او انه كذا وكذا وكذا هذه اخبار هذه اخبار اخبار عمن عن, عن الله سبحانه وتعالى ذكرها في مواضعها كل ايه بحسب نزول الايه او سبب نزول الايه او ما وقع من خلاف او اشكالات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني القوم الذين هم يحاربونها ويقاتلونها او كما يقول اهل التفسير وضعت هذه هذا الموضع باعتبار السياق يعني كل ايه لها سياق خاص كما قال اهل التفسير وليس يعني من باب الالداف بالله ان يجمع كل الصفات في موضع واحد بل هذا كما يقول اهل المعرفه هذا احلى لانه كلما قرات القران جاء شيء من الاسماء والصفات فيذكرك الله سبحانه وتعالى بنفسه او بعلائه او بنعمائه او بصفاته او بكماله او بجلاله من هذا المعنى ومن هذا القبيل كما قالوا لكن بحاجة انها توضع في محل واحد وينتهي الناس ولذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب القدوه الاخرى وكما قالوا جميعا يعني الذين كتبوا في التفسير أو في القرآن يعني جديد له جدة كل ما تقرأه هو في جدة لا يخلق يعني لا يخلق على كثرة الرد ولذلك يعني تجد الآية لها علاقة بما قبلها وما بعدها وما قبلها وما بعدها إلى أن تصل إلى آخر القرآن ولذلك يعني هذا العالم هذا العالم المحرير يعني كما يسمى يعني يقول هذا الجمع نوع من أنواع الوثنية هكذا يقول في تفسيره كيف يكون وثنية كيف يعني كيف يكون هذا وثنية أخبر ربنا سبحانه العالم استوى على للعرض في مواضع سته أو سبعه مختلفة يعني آخرها في الحديث أليس كذلك آخرها في الحديث آخر القرآن وأولها في الاعراف بغير ما يعني بعض الآيات التي يزلوا على الاستواء ذكرها سواء كان في البقره أو في غيرها ثم استوى الى السماء استواء إلى السماء سواء كان قف أو ما شابه ذلك فيه يعني هذه اللفظه التي تدل على مساله الاستواء وكثير يعني الآيات تتخلى القران بهذا اللفظ وهذا الاختراح الذي ذكره أهل العلم أهل العلم العارفين بالله سبحانه وتعالى العارفين بالعقيدة الذين كذبوا بالعقيدة وهما اهل الصلاح واهل الخير لا لا لا لا طلاعهم ولا ولا يتحدث بهم أحد ما ما كان اللهم إلا المتأخرين المتأخرين المتأخرين الذين لهم الهواء لذلك يعني لو كان لا لقاي ولا الأجل ولا ابن بطه ولا ابن البربهاري أو يعني من سبق كما يقول النووي محمد بن المأزمر الطوسي الرباني هؤلاء هؤلاء تكلوا بالعقائد وجمعوا هذه المسائل انا يقلوا عن المسجمي رحمه الله وإن كان له فضل في ذلك لا يقل عن هؤلاء الذين ذكرناهم ربما يعني يفوقهم في بعض الأحيان من نواحي العلميه لا يفوقهم في الفضل والصلاح لا يفوقهم في الفضل والصلاح لأنه حتى في العلم كما قال المالك هم لهم فضل يعني بالسبق هذا كما قال عن ابن معطي فلذلك لكنه لما جمع يعني لما ننظر لابن على في ولا ابن مالك أيهما افضل أبضل ابن مالك من ناحية التأليف والتنظيم وما شابه ذلك لكن هو يعني كما قال يعني وهو بسبق حاجه ثنايا الجميله فلذلك يعني قد أهل ك هذا يعني، فلذلك يعني من المنظلة بأن جمع آيات الرسول، جمع آيات الرسول نوع من ماشِد، هو أولى أن يوصف يعني ويُنعت بهذه الأصفات، وإن كنت لست يعني في مقام يعني من ينعت الناس أو يصف الناس بهذا مقام يعني البيان الحق، بعنى مصاحبة والتنابز. التناول بأي صورة من الصور، سواء كان بالقلب ولا بالكفر، فلذلك يعني الشيخ رحمه الله يعني حجد النصوص، حجد النصوص، ما؟ <تصفيق> مجله ودائم رحمه الله تعادل الرساله الجليلة الصغيره العقيدة الوصوفية، حجد فيها ما حجد، حجد فيها ما حجم النصوص والآيات والأدلة والنصوص. يعني خاصة بالأسماء والصفات فان ذلك عن الشيخ يتحدث عن الإثبات العين أو العينان لمولانا سبحانه وتعالى وما علينا يعني اللهم إلا ان يكون يعني هؤلاء عندهم أن الله عدمه فإن كان هو من العدم هذا شيء آخر هذا شيء آخر هم يعني يبوؤون به ويلقون الله سبحانه وتعالى بهذا الإذم الكبير الذي لا يغفر لأن الذي ينع ينعت الله سبحانه وتعالى بما لم ينعت به نفسه فهذا انسان يعني باع بإذم كبير فلذلك يعني رحمه الله ساق لنا هذه الآيات يعني ربنا لحد جنبي مساعد يعني ربنا واقوادهم بالدعاء بالدعاء والنبي صاهم قال اربوا على ام فإنكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا بل ربما يقول في بعض الأحيان من لا يفقه ولا يعقل خير من عالم لا يعقل ولا يفقه الثقفي والقرشيان أو القرشيان, القرشيان والثقث لما اجتمع عند البيت واحد قال يعني لو تكلمنا سرا الله لا يسمع هذا صح ولمش خلاثان وصلوا بأنهم يعني كثيرة شحومهم بط بطونهم قليلة سورة وقليل يعني قليل يعني فقه فقههم قليل او كما قال ان عليه الصلاه والسلام لا بد انهم قال انجهرنا يعني اذا جهرنا يعني جامعه فكذلك اذا اثرنا سمعنا فهؤلاء يعني بمقام فيموا عقله يعني شقلوا عقولهم او شقل هذا الانسان عقله ما دام انك تجهر يسمع كذلك يعني في السر يسمع هذا يعني عنده معرفه لله سبحانه وتعالى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سلب عنه الفقه سلب عنه الفقه فكيف يعني لناس يعني يكتبون بالشريعة والفقه والحديث والمعاني والقريب والتفسير والأحكام ولما يأتي الى العقيدة يسقطون يسقطون من أول لحظة من أول يعني ما يضع يضع أحدهم قدمه يسقط سقوطا يعني حتى الإنسان يعني الذي يشوى بالعالي يحتاج في هذا الشيء كيف يعني به يضل هذا الضلال البعيد ما الذي يعني يضيره لو أشفت لله سبحانه وتعالى هذه الأسنان والصبان وشقت، شقت كما يذكر العوام ويذكر ال أو العاجل. لو شقت وقال والله يا أخي أنا خلاص يزعني ما وزع القرآن من غير ما ابخل نفسي أو لساني أو أي شيء في هذه النصوص ألا يكفيه هذا يكفي هذا. لكن هي المساله مساله اخرى في النهايه في النهاية مسألة الجهد والتوفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى اذا سددك الله سبحانه وتعالى ووفقك الله سبحانه وتعالى وحصلك الله سبحانه وتعالى تختار يعني طريق الوسط العد وكذلك جعلناكم امه وسط الوسط يعني العد لا لا لا لا لا انحراف لا شطط لا كذا لا كذا لا كذا احتدال يسعه ما وسع, ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يعني كلامه يعني يزندن حول هذه المعاني وقد بينها من قبل رحمه الله رحمة واسعة هذا يعني هذا لازم القول كما يقولون قال عينان يبصر بهما طيب ما لا يغال بهما هذا المنفهوم عندك منطوق وعندك مفهوم في بعض المواضع الإنسان يعني ليتعذب في بعض المواضع اذا كانت اللفظه ربما كانت ناديه يعني استوى كما يقول الزاهي رحمه الله لا ينبغي لك ان تقول مستويا تادب بعادات القران تادب بعادات النبي عليه الصلاه والسلام وان كانت ذكرها شيخ لكنها مفهوم مفهوم ولازم القول يعني هذا لازم القول مفهوم النص لكن يعني الحمد تادب ألا عين يعني كما ذكر الزاهد بعدم مع الله سبحانه وتعالى ومع الرسول مفهوم الاستواء انه مستوي ومفهوم الاستواء كما قال جماعة من السلف الاستقرار لكننا نحن لا, لا نعمل مزايدة مزايدة لا نزيد على النص يعني لا لا جماعات من المتقدمين يعني يقولون بعض الاشياء من باب تفهيم الناس يعني في يعني بحد هذه منسوبه للمبارك وجماعه نحن لا نقول بها انا لا يسعي ما وسع ابن ولا وسع اسحاق ابن راهويه ولا اسماء احمد ولا اي ما دام انها كما يقول الزاهد مولدة من النص مولدة من النصر لأنها هي جزء من النص يسعق النصر كن واهي لأنه كن ظاهر جامد مع النفوس خير لك من يعني تشقيق المشتقات من النفوس هذا هو الله أعلم نعم نعم ربنا ينظر كذا ورد ورد يعني هذا ورد لا يعني هذا ورد أي شيء ورد اسمه يعني ما يرى فيه حرج نزبطه الله شهادة معه ليس في فيه شيء أما المشتق الإنسان يعني يقف عند الحد موال وارد وذكر مقيم زين بحد بحد بحد بحد، والذي يعني يقوله بعض الأهل العلم عن إذا حبان الساني سبحان الله مع إنه هو يعني تلميذ الشيخ ابن خزيمة لكنه فيه انحراف في العقيدة فيه انحراف يعني يذكر الهروي قال يعني لا نحبان كامل الساني وسألوه عن سواه لا بحد فقال نفى الحد قال نحن أخرجناهم في جستان والله أخطأ يعني أخطأ في إخراجهم لأنه سكت عن شيء لم يؤمر به لم يؤمر به وأنا لست يعني لما وقاءه واثق أهل السنة والجماعة وأذهب يعني مذهب يعني الإمام أحمد على وجه الخصوص بإضافه أنه هو يعني من أوائل من أسسوا لهذا المذهب وقعدوا له هذه التقديدات باعتبار أنه يعني واجه أهل الفدع وعلى الطلال وكذب ما كذب فيما صح عنه بخلاف الذي يعني تحوم حوله الشبوات هذا أبتعد عنه وحتى ما قاله إذا كان فيه يعني نوع من أنواع يعني الاسباح أنا لست يعني مطالبا أن أقول بني سما قال أحمد بمثلما أنه كان من أهل الوراء ربما يعني هذه الأقوال كانت بسبب يعني يعني الكلام والمناظرات والمجادلات كما يقع في بعض الأحيان في المجادلات والمناظرات ما لا يعتقده الإنسان بسبب كثرة الكلام يعني من كلامه طيب جدا لما قال يعني سفيان السنة قاضية على القرآن قال لا أنا لا أستوى على هذا أنا ما أتجادل ما أقول أن السنة قاضية على القرآن صحيحنا لنا مبينة مخصصة موضحة يعني تحجم من المعاني التي تظهر في القرآن تجيء السنة تجيء السنة فتحجمها تمنع من إطلاقها هذا معنى يعني يعني يعني حجمت المعاني الظاهرة الذي يقول بها للبدء الآن يقول لك والله القرآن ده حمال دعونا من السنة هم بقى يقول عن الانسجا وعن الطلال ولا فيها من يعلم ممن يسمون بالإسلاميين دعنا نسمي أخوان مسؤولا غيرهم يعني ممن يسمون بالإسلاميين يقول لكم القرآن ده حمبال دعنا من السنة سنة تحجيم. تحجيم. فلذلك يسعى الإنسان القرآن ما دام أصابت جني من الوعي ممكن في بعض الأحيان الإنسان يقلب لكن ما دام أنه قرأ من السنة وعلم من السنة وفاهم من السنة السنة تسعى تسعى السنة كيف. كيف يعني علماء المفسرين هذه الآيات أن تعلمك في الخفار نعم يعني يسكتون على ما يفسرونها نعم يقولوا الله اعلم المراد لو قاب الله عالم وراده من غير تعويل ومن غير تكليف أيوة. هذا مذهب صحيح لكنهم يقولون الله على ويرادهم بحيث ان المعنى المتبادل هذا غير مراد هكذا يقولون هكذا يقول, هكذا يقول ابن القبطان المالكي يسمي الناس باسمائهم هكذا يقول المازري هكذا يقول يعني الله ابن حجر في كثير من الاحيان وفي بعضها يسكت وفي بعضها يعني يسلم لمذهب السلف وهكذا تقول جميع الأسعارية تقول عن المراد غير المتبادر أو الظاهر غير, غير مراد ما قال لك أن الظاهر غير مراد هذا هو محل الخلاف. فلو سكت ما في أحد يتكلم معه لكن لما يقول والله نحن الظاهر هذا يجد عليها يقول لك يعني معاني اللغة صحيح معاني اللغة استوى لها عشرات المعاني عشرات المعاني. لماذا حملت على واحدة من هذه المعاني? وتركت كلام اهل الحديث وعلى العلم في بسر في السواء. وحتى تركت يعني آآ كلام اهل في حديث المفردات سواء كان الراغب او اي واحد يعني ممن من كتب في هذه المفردات؟ فتركي هؤلاء والاتخاذ يعني مذهب على مذهب يعني ابن حسن أذري هذا يدل على أنه أولئك يعني لا يؤمنون بهذه ونص على على ظاهره يعني وجاء ربك عندنا نقول رسالة قال قال ويجيوا مش قال كده يعني ربنا قال وجاء جاء يجيوا ويجيوا ربكم يوم القيامة قال كده والملائكة صفاً صفا للحجاب أولوا على المذا كلهم عوّلوا على كلام لماذا عوّل سلام الشيخ لماذا لماذا عوّل سلام الشيخ من أوله إلى أخذه في مقدمته في العقيدة في الرسالة لماذا هذا يعني محل ارتياح ومحل شك أنهم يعني لا يؤمنون بهذه النصوص على على ظاهرها خوفاً من التجسيد ووقعوا في تجسيد بحيث لا يعلمون. هو هذا هو يعني ملبس يعني احمل عنده هذا اسرع من المؤول المؤول ما عذبة النصوص لكن هذا كانوا يعني يقول للناس يعني الكلام هذا غير مفهوم غير مفهوم هذا كل شخص صاحب على الله والله كان يقول هذا اسرع من المؤول المؤول يعني ثلاث ساعة يعني يضحو صعب وكثير منهم يعني أصابهم الصحو. قائلين الذي يقول هذا يعني هذه النصوص إحنا لا أنا ما لا نعرف. قال ما عادي. ونقول والله ما أعرفه. حديث لا نبي ما أعرفه. ماذا عجب؟ ده علم الأسماء وعلم عالم الأسماء علم ويه؟ علم جالس؟ يعني علم عالم علم الأسماء كلها علم ويه؟ حتى الفسوا والدرصة علمه ربنا في هذا هذه الفسوا وهذه الدرصة ها غير موارد كثير ما علموا السوا ولا ما علموا لما انه هذا له السوا عارف هل هذه سوا ولا ما عارق أن هذه سوا لماذا جاء تبرغها تبرغها عليهما لانها سوا فهذه المسميات يعلمها آدم ويعلمها أبلاؤه ولذلك هؤلاء أسوأ من المؤولة قال المصدق رحمه الله تعالى باب <تصفيق> باب الزكرة باب الركيس باب اليد للخانة الباب جل وعلا والبيان ان الله تعالى له يدان كما اعلمنا في محكم تنزله انه خلق ادم عليه السلام بيديه قال عز وجل لابن ما منعك ان تسجد لم خلقت بيديه جل وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا يد الله مغلولا فكذبهم بمقالتهم وقال لم بم يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء واعلمنا ان الارض جميعا قبزته يوم القيامه والسماوات مطيات بيمينه ويد الله, الله فوق ايديهم وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون وقال وتعز من تشاء وتذل من تشاء مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ الخير عَلَى كُلِّ شَيْءٍ طَدِيرٍ وَقَالَا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ مَيْدِيْنَا أَنْعَامًا إذن الله يدي الخالق في القرآن كل حرق من القرآن من ثواتيك أليس بلالي؟ هذا يعني أمر مبلغ منه مع هذا التواتر في القرآن بكل حرف من حروفي كذلك يعني ورن اشياء في القران الفاظ متواتره متواتره للعنايه بها والاهتمام بها وإزالة الشبهه كما يقول علماء من اهل التفسير منهم الجليل يعني ازاله الشبهه وازاله الإيهام حتى لا يتوهم بان هذه التي وردت مره واحده قد لا يكون يعني المعنى الظاهر هو المقصود فلظت اليد في القرآن وردت مواقع كثيرة من القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى باعتبار أن كل حرف متواتر وأن اليد متواترة مع ذلك وردت في القرآن متواترة لها حكم التواتر الذي يعرفه أهل الحديث كما قالوا يعني زيادة في الايضاح زيادة في الإضاحة وهذا فيه رد على من ذكرنا يعني قوله قبل قليل يتبين هذه الآيات يعني وردت يعني متفرقة، فلذلك يعني ابن جرير يتحدث عن هذه يعني آيات، وقال ورد بالجمع وبالمفرد، وورد بالمثنى، والجمع والمفرد راجع إلى إلى المثنى، هكذا هذا كلام على التفسير وعلى التأويل. الجرير مات سنه ثلاثون يا وعشره من هيره النبي صلى الله عليه وسلم وادرك ال الأول الاول منهم أحمد منهم الجماعه <تصفيق> نعم وروى عن جماعات اشترك مع اصحاب الصحاح والسنن واصحاب المعاجم وما شابه ذلك فلذلك يعني رد على من أول هذه الآية يعني يد الله أو بل يداه صحيح ذكر يعني كلام على العلم والتاويل والسماء بنيناها بأيدي قال صحيح لا لا لا يمنع من اليد لكن اليد هنا بمعنى القوة والقوة لا تكون إلا بيد يعني المعنى رجع رجع للعصا الاول يعني لا قوه الا بيد فلذلك يعني اثبات اليد في القران متواتر مع تواتر القران تواتر هذه اللفظه كما قال العلماء رحمه الله رحمه واسعه وجزاهم الله خيرا واكرم الله جل وعلا نزله نعم قال باب رفض البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله وجل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا قد نزه الله, الله نبيه قد نزه الله نبيه, نبيه, نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه وبين حدثنا أحمد بن عبدالضبيق قال حدثنا حماد بن زيد عن مطرفين نطر الوراق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن, عن عبد الله بن بريدة عيح بن أعمر قال لما تكلم معبد الجهني في القدر فذكر الحديث بطوله قد امليته في كتاب الايمان وفي الخبر قال عبد الله بن عمر حدثني عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى ادم وموسى فقال موسى انت الذي خلقك الله بيده وَأَجَلَّكَ مَلَائِكَتَهُ ملائكته فِيكَ مِنْ رُوحِهِ روحه بِأَمْرِهِ فَعَصَيْتَهُ فَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ قد اللَّهُ التَّوْرَاةَ فَهَلْ فهل فِيهَا كَتَبَ عَلَى كَتَبَ عَلَى قبل قَبْلَ أَنْ كتب علي عَلَيَّ كُتِبَ عَلَيَّ كَتَبَ عَلَيَّ كَتَبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ كتب علي الذنب قبل ان اعمله قال نعم قال فحج ادم موسى فحج ادم موسى عليهما السلام ادم ادم ولا ادم علياب فهل نعم فحج ادم موسى بحج ادم موسى, بحج آدم موسى صح صح صح صح صح عليه السلام ده. قال فحج ادم وموسى فحيا ادم وموسى عليهما السلام عليهما السلام عليه عليه و قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم, احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا ادم انت ابونا قد ايقتنا واخرجتنا من الجنه فقال ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك من التوراه بيده أتلو على ما أمر على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى عليهم السلام. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا. أي ثلاثة لا. ثلاثة بعض الروايات ثلاثة وبعض بعض روايات لا. لكن ثلاثة هي صح. أي لا ثلاثة. أي لا. أي شيء هاي صحيح كيف ما صحيح يا صحيح؟ انا مو صحيح يا جمال ناجي يا صحيح سنة البخاري البخاري كتاب القدر تحاجي آدم وموسى واخرجوا في, في التفسير وفي باب وفاة موسى وفي التوحيد باب وكلم الله موسى تكليما يعني البخاري يعني فرقه يعني أو كما يقولون يعني يعني ذكروا في المواضع عدة في المواضع عدة فلذلك ذكروا في القدر وذكروا في الأنبياء في الفضائل يعني هذا في باب وفاة موسى وفضائل موسى عليه السلام وفي في التنسيط صورة طه وفي التوحيد يعني في وكلم الله موسى تكريما يعني كلام كلام الله سبحانه وتعالى للأنبياء ليس موسى يعني كلم الله سبحانه وتعالى يعني موسى وكلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم معروباً النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله وإن كان الظاهر تعني التكليم خاص بموسى فهذا من الحديث على حديث الصحيح يعني شبه المتواترة. لم نقل أنها متواتره متواترة اشبه أشبه بالمتواترة أو التواتر المعنوي الذي يقوله العلماء. فكثير من النصوص عن المتواترة تواترا معنويا. هذا واحد منها. هذا واحد منها. ومنه الذي يعني ذكره قبل قليل عند ابن عمر هذا. المتفق عليه. بل لا يخلو منه كتاب حديث معبل الجهني هذا حديث عمر معروف ويرويه كذلك أبو هريره رضي الله تعالى عنه كان النبي باردا الله يوما للناس فأجبه بالحديث أما مبنى الوراق فقد روى له مسلم والأربعة وإن كان فيه كلام لكن الحديث ليس على مداره إنما هو واحد من المتابعين والمغنونين في لفظ الحديث حتى لا يحتج محتج ويقول يعني كيف تحتجون بمطر الوراق لم يحتج به يعني يعني رأسا وإنما يعني مع من وافق يعني هو موافق لأهل الحديث والحديث يعني معلوم في الصحيحين وفي غيرهما. ويد الله هذه يعني احاديثها يعني المتواتره توادرا معنويا وكما ذكرنا لو لم يكن الا القران لكفى لكفى وبعض المحتجين يعني من الاشاعره يقولون دعني ان ادم عليه السلام خلقه الله من تراب نعم وخلقه بكل نعم هذا ليس فيه مخالفه كل والتراب والنفخه واليد ليس في هذا مخالفه بين هذه النصوص بل الجمع هو الذي يعني قاله اهل العلم وعلى الحسن اهل العلم قالوا هذا حتى لا يحصل يعني تقالب بين النصوص يعني ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له قم فيقول كل الخلق لكل لكن لو نبيت يعني اليد مع اليد يعني ذكرت العنايه بعالم عليه السلام فيكون خلق العالم وخلق ابليس وخلق الخلق جميعا ما بيع يعني عنايه ولا بيعني نوع من الاهميه فالله سبحانه وتعالى جعل ولذلك يعني انكر مولانا سبحانه وتعالى على ابليس هذه الايه التي قراناها بعض من الايات الاخرى ما بلعك أن تسجد لما خلقته بيديك استكبرت أم كنت من العالم؟ اليس كذلك؟ أنت مستكبر ولا يعني متعالي هذا هذا يعني من أوضح الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده عناية به نعم وكذلك خط له التوراة بيده هذا ما ينافي اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ما اكتبه. قال اكتب مقادر كل شيء. هذا ما فيه منافع ما في منافع القلم لا يكتب بنفسه. انما هو بأمر الله. والعامر له ان يكتب بيده هل كذلك فكيف يعني سحقين على الله سبحانه وتعالى ان لا يكتب. طيب كيف خلق اول خلقه, خلقه كيف ما خلقه بيده صحيح الله. هو عنده صفات الكمال عند نعم صفات الكمال. صحيح هذا صحيح الكتاب من صفات الكمال لما تأذي انصبه يعني دجبه لله سبحانه وتعالى يقول لا الله سبحانه وتعالى يكتب كل شيء هذا القرآن. يعني حتى المجرم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ما الذي كتب هذا? صحيح الملائكة بامر الله سبحانه وتعالى. لكن ما الكاتب حقا وحقيقة? يمحو الله ما يشاء. ما الذي يمحو الملائكة? افضل والله الملائكة? يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب أم الكتاب عند الملائكة ويقول له والله ما نحتاج لكتاب ما نحتاج لكن ربنا قال انا عندي كتاب تقول له لا لا والله انت ما محتاج يا اخي ما بتاعت عمل لكتاب لك يا اخي انت ما من الذي يتكلم مع الله بهذه الصورة من انت ربنا قال عندي كتاب عنده كتاب يقول لك قل لا القران لانه جبريل يعني انشاؤه جبريل هذا كفر جبريل من اين سمع جبريل هذا القران من الذي قال هذا القران من الذي علب هذا القران ما ان له صفه قديمه لله سبحانه وتعالى من ربنا سبحانه وتعالى يعني جبريل كان يعرف القران وجبريل يقول على الفاظ ان في القران على الله على رب العالمين انا كذا. انا افعل. انا الخالق. انا الباري. انا المصور. لو جبريل قال هذا ما كان يكون في حيث يوم جبريل افضل. قط. لو قال كلمة واحدة. يقول نهاية النهاية. يجعل الله, الله من غير ارادة من غير علم. من غير يعني تكوين. من غير تقدير. لا يعرف القدرة المكونة ولا القدرة يعني التي تجري في الناس ولا القدر الشرعي ولا القدر التقويمي فلذلك يعني هم يعني ضحكوا على الناس العقاويل سواء كان جبير أو محمد سواء كان جبريل او محمد وان جاء الايه مخاطبا لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقول فيها جفرين لأن الجفرين لا يستطيع أن يقول كلمة بل لا يستطيع أن يقول حرقاً واحدا من تلقاء نفسه لا يستطيع فالكلام كلام الله والخلق خلق الله سبحانه وتعالى وليه قال حجثنا عمر بن علي قال حجثنا المعتمر قال حجثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وبيه قال حدثنا عمرو قال حدثنا يحيى سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن بنوريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عمرو ابن مرثى الحديثة الماضي يعني هذه المتابعات يعني الوشوباتبعات من أي يعني أن الحديث فيه كلام لا كل واحد يعني يتبع الآخر في الرواية. كما الحديث ان له لعند له مخارج كثيره جدا الان يعني قراناهم عبد الله بن محمد الزوري سفيان بن عيينه ابو الزناد وهذا عمرو بن عريف وهذا المعتمر ابن من ابن سليمان وهذا محمد بن عمرو حلا بن سلامه وابو الجناد عن الاعرج مخارج يعني مخارج الحديث تدل على أن الحديث يعني محفوظ يعني من ضرور كثيرة جدا في هذا الباب نعم الستين دفعاً نعم فيه حاجة في نفسه أنا ما كان قال الحديث الستين ما قرأه قال حجثنا عمر بن علي قال حجثنا المعشمين قال حجثنا محمد بن عمر عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم استج آدم وموت عليهم السلام فذكر عمر الحديث قال, وحد... نعم. شك قال... نعم. قال وحدثنا نعم شبكه نعم قال احد حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عامر فذكر الحديث نحو امل ان شاء نعم, نعم. وبيقال حدثنا أحمد بن ثابت من قال حدثنا سفيان يعني ابن قال حدثنا الحر الحارث بن عبد الرحمن قال اخبرني يزيد بن هرموز عن ابي هريره رضي الله عنه قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى عليهما السلام فقال موسى انت ادم خلقك الله بيده فذكر الحديث بقوله قد امليته في كتاب الخلق قال وحدثنا احمد بن ثابت قال حدثنا صفوان بن الحارث قال حدث قال اخبرني عبد الرحمن بن هرموز الاعرف عن ابي هرموز نعم. نعم صفوان, صفوان بن الحارث نا قال حدثنا الآن يعني عيسى عبد الرحمن قال حدثنا صفوان عن الحارث قال أخبرني عبد الرحمن بن هرمزة الاعرج عن أبي هريرة مثل هذا الحديث لم يزد ولم ينقص وبه قال حدثنا محمد البشار وابو موسى كلاهما قال حدثنا يحيى قال بندار قال حدثنا محمد بن عمرو وقال ابو موسى عن محمد بن, ع... بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال له موسى انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسكنك جنته فذكر الحديث بطوله وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الجليل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وذكر الحديث بطوله قال وحدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش بهذا الاسناد مثله قال أبو بكر إن هذا الباب قد أمليته بتمانه في كتاب القدر قال أبو بكر فكلم الله خاطب آدم عليه السلام عليهما السلام أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعاد أبوة صفاء عليه السلام الشفاها. ما عندناะ مشفاها الموجود لا, لا. فكلم الله موسى خاطب آدم عليه السلام علي كلم الله وعطب آدم عليه السلام لا هذه هذه يعني زيادة. زياده ان الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو محفوظ بين الدفتين من اعلام الله جل وعلى عباده المؤمنين انه خلق آدم عليه السلام بيده باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل أثناؤه بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أن الله قطى التوراة بيده لكليمه موسى وإن رغمت أنوف وله قال حدثنا عبد الجبار بن علاء المسيقى قال حدثنا سفيان عن عمر الودينار قال أخبرنا طاوس أخبر طاوس نعم قال سمعت أبا هريره رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آدم وموسى عليهما السلام فقاله قال احتج آدم وموسى مصادم مصادم مصادم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ادم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا ادم أنت أبونا, خب... أنت, أب... انت ابونا خيبتنا واقريتنا من الجنه فقال آدم, فقال ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وفضلك التوراه بيده تلومني تلوموني على على امر قدره قد قد قد قد قد قد قدره الله علي قبل ان يخلق ابنائنا تلومه خله تلوم, تلوم... تلومني؟, تلوم. تلوم. تلوم علي. إذن تلومني هذه تلومني تلوم تلوم تلوم تلوم القانوني تلوم, تلوم على امره تلوم تلوم الله سباق التوراة بيده تلوم علي ها نعم تلوم تلوم قال فحج ادم موسى عليهما السلام قال حديثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حديثنا سجان بن عيينه عن عمرو وهو ابن بينار عن طاوس انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقال وخط لك التوراه بيده ولم يذكر فحج ادم موسى وبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع له ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الجبار وقال وخط لك التوراة بيدي وقال أتى